الدرس الثالث الشخصيات المثالية واحد استمع إلى الأسماء الشخصيات المثالية وأعدها صلاح الدين الأيوبي السلطان محمد الفاتح السلطان عبد الحميد الثاني مصطفى كمال أتاتورك